ما على الطرف السكيب إن, ان جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب ما على الطرف السكيب ان جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب ما على الطرف السكيب ان جرى ذكر الحبيب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 صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ونمح ظلمة الوجه الكئيب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا بالله لا في زخر في الدنيا الكذوب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيم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 فلعل الله يقضي بي لقانا عن قريب ما على الطرف السكين من جرى ذكر الحبيب, الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب